فرحه وهلاه الجابت <سؤال> معاده فرحه وهلاه الجابت <سؤال> معاده يا ملا يا ملا غار عن مهدينا وعلى النبي والنبي صلينا وعلى بي النبي على جادك يا وقت وزيره مؤسسه كريم الحسين الفطني يا معاده يا معاده يا اهل طال لك ونك باب الامل مفتوح ما ين لي اقصد امامك دارت تشكينا اكسيد ايمانك اللي اردت تشفينه تفهم مقام به تنمرادك مرحوه لا رجعت النعادهك يا موعود يا علي يا تو با اجماي اسواه يا غايبو يا حاضر القلب طوى منو ونحبك تدري يا موعود يا علي يا صبر يا المستكبر يا بعدك يا بنجديات money ستحظى بك يا بنجديات money ستحظى بك انا مرادك صح حوالا اللي جابت نعيك يا جات وجداني الاخراج والهندسه الصوتية محمد جاسم الكربلائي اداء الرادود الحسيني حيدر عبد الأمير العبودي الكلمات للشاعر الحسيني احمد العربي عن النشر والتوزيع مؤسسه كليم الحسين الفاطمي